والهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات ومتعوا بجنان فردوس مستقراً ومآباً وتمتعوا بحور عين واعب واتراب لله درك لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف قيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستنطر الذل اصغاءا وإذعانا لله درك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 فنا له وحباه الله رضوانا فعاد يكتس في عقبيه معتنقا يبيد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحباه الله رضوانا قرب بدع